أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك إلا الساعة تقول قريبا إن يُوَلُّونَ مُدْبِرِي وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا سَادَتَنَا بینا رب